بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غ ا ف ل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا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 فكيف كان ع ق ا ب وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أ ن ه م أ ص ح ا ب النير الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به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 انفسكم اذ تدعون إ ل ى ا ل ا ي م ا ر فتكفرون قالوا ربنا أ م ت ن ا اثنتين و أ ح ي ي ت ن ا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا, بذنوبنا فهللا خروج من سبيل ذ ل ك بانه إ ذ ا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم و وينزل ل ك م من ا ل س م ا رزقا ء و م ا يتذكر إ ل ا م ن ينيب ف ا ا ل ل ل ه م خ ص ي ن ل ه ا ل د ي ن و ل و كره ا ل ك ا ف ر و ن ر ف ي ع ا ل د ر ج ا ت ذو ا ل ع ر ش و ا ل ق ح م ن أمره ع ل ى من يشاء لينذر ي و موسوعه ا ا ل ل ت النابلسي ء للعلوم م ن ا ك ا ل ي لله ا ل و ا ح د ا ل ا م ي ه اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إ ن الله سريع الحساب و أ ن ذ ه م يوم ل ا ز ف ة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خ ا ئ ن ة ا ل ع ي ن وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق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 وما كيد الكافرين إ ل ا في ضلال وقال فرعون ذروني أ ق ت ل موسى وليدع ربه إ ن ي أ خ ا ف أ ن يبدل دينكم و أ ن يظهر في لفظ الفساد وقال موسى إ ن ي عذت بربي وربكم من كل متكبر من ك لا متكبر ل يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من ار فرعون يكتم إ ي م ا ن ه أ ت ق ت ل و ن رجلا رجل ان يقول ربي الله وقد ج ا ء え بالبينات موسوعه ن ربكم إ ي ل ي كذبه وإن يكو ا د ق ا ا يصبكم بعض ل ذ ي يعيدكم إ ن ا ل ل ه يهدي من هو لا من م س ر ف كذاب ي ا قوم ل ك م ا ل م ل و م ظ الاسلاميه ه ر ي في ن ا أ ر ر ض فمن ن ن ي ص من ب أ ا ل ه ن ب أ س ا ل ل ه إن ج ا ء ن ا ق ا ل فرعون ما أ ر ي ك م إ للعلوم ا ما ا أهديكم إ ل ا س ب ي ل ا ل ر ش ا د وقال الذي آ م ن يا قوم إ ن ي أ خ ا ف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم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 وقال فرعون يا هاما نبن لي صرحا لعلي أ ب ل غ ا ل أ س ب ا ب اسباب السماوات ف أ ط ل ع إ ل ى إ ل ه موسى و إ ن ي لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوءا وصد عن السبيل وما كيد فرعون إ ل ا في تباب وقال الذي آ م ن يا قوم ا ت ب ع و ن أ ه د ك م سبيل الرشاد يا قوم إ ن م ا هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا متاع و إ ن الاخره هي دار القرير من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل فلا إلا سيئة يجزى صائعا ص ل ح ا من ذكر ن انثى وهو مؤمن ف أ و ل ئ ك يدخلون الجنه يرزقون فيها, يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أ د ع و ك م إ ل ى ا ل ن ج ا ة وتدعونني إ ل ى النير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 و أ م ن س و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ب ا ن ي ر ت ذ ك ر أ ق و ل لكم وافوض امري إ ل ى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخل قال فرعون اشد العذاب واذ يتحاجون في النير فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء ذي الذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النير قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النير لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ و ل م تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إ ل ا في ضلال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 لقد 唯 ت ي ن ا موسى ا ل ه د 一 وأورثنا بني إسرائيل الكتاب。 و أ و ر ث ن ا بني إ س ر ا ئ ي ل الكتاب هدى وذكر ى ل أ و ل ي الالباب فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي و ا ل ب ك ي ر إ ن الذين يجادلون في آ ي ا ت الله بغير سلطان ن ت ا ه م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 وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله إ ل ا هو فادعوه مخلصين فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل اني نهيت أ ن أ ع ب د الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي و أ م ر ت أ ن أ س ل م لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من ل ط ف ة ثم من ع ل ق ة ثم يخرجكم طفلا ثم ل ت ب ل غ و ن أ ش د ك م ثم ل ت ك و ن و ا ش ي و و خ ا م ن ك م من ي ت و ف ى من قبل و ل ت ب ل ح ي ه ذات مضمون هو ا ل ذ ي يحيي ي و م ي ت فإذا قضى أ م ر ا فإنما ي ق و فيكون ل له كن فيكون الم تر الى الذين يجادلون في آ ي ا ت الله انا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون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 ق ا ل و ا ل ل و ا عنا ب ل لم ن ك ن ندعو من قبل ش ي ئ ا ك ذ ل ك يضل ا ل ل ه ا ل ك ا ف ر ي ن ذ ل ك بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها ف ب ي س مثوى المتكبرين فاصبرن وعد الله حقا فاما نرينك بعض الذي نعدهم أ و نتوفينك فإلينا ولقد موسوعه ا ل ن ق ب ل ك منهم من قصصنا ع ل ي ك و م ن ه م من ل م نقصص ع ل ي ك وما كان لرسول ن ان ياتي ب آ ي ة الا ب إ ذ ن الله ف إ ذ ا جاء أ م ر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطنون الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجه في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون